أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر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 وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إِنْ هذا إلا سحر يؤثر إِنْ هذا إلا قول البشر سَأُصْلِيهِ سطر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 وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أثفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 Fama ta, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa,